الله الذي يرسل الجيحة فتثير سحبا فيبسطه في السماة كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فتر الودق يخرج من خلاله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 فَإِرَاحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير